أمتي، أمتي، أمتي،, أمتي أمتي أمتي أمتي يا منارا للهدى والرحمة أين عهد قد سما بالعزتي؟ وشباب شمروا للجنتي فتح الدنيا بسيف الحكمة. يا منار للهداة والرحمة أين عهد قد سما بالعزتي وشباب شمر للجنة فتحد الدنيا بسيف حكمتي يا منار للهدا والرحمة أين عهد قد سما بلزتي وشباب شمروا للجنة فتح الدنيا بسيف حكمتي أمتي قد كنت في أعلى القمم وبلغت المجد في كل الأمم أمتي أين التقى أين الذمم فارجعي للنور كي تجلو ظلم ترجعي للنور كي تجلو الظلم يا منار للهدى والرحمة أين عهد قد سما بالعزه وشباب شمر لجنته فكنت الدنيا بسيف الحكمة يا منار للهدى والرحمة سماء بحزة وشباب شمروا لجنة فتح الدنيا بسيف الحكمة أمة الإسلام ما هذا المنام فاستعد قد عهد القيام وانشري في هذه الدنيا السلام كي نرى الأصنام تهوي في الرغام في الرغم منار للهدا والرحمة أين عهد قد سما بالعزتي وشباب شمر للجنتي فتح الدنيا بسيف الحكمة يا منار للهدا والرحمة أين عهد قد سما بالعزتي وشباب شمر للجنتي فتح الدنيا بسيف الحكمة فتح الدنيا بسيف الحكمة طغى الكفر على الدنيا وساد فشكت منه الورى حتى الجمال حرري يا امتي كل البلاد وانشر دين الهدى في كل واد الهدى في كل واد يا منار للهدى والرحمة أين عهد قد سما بالعزه وشباب شمروا للجنة فتحوا الدنيا بسيف الحكمه يا أينتم قد سما بالعزتي وشباب شمروا للجنتي فتح الدنيا بسيف الحكمة فتح الدنيا بسيف الحكمة فتح الدنيا بسيف الحكمة قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.